وإنا تعرضن عنهم بثغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا وَلَا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرط الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها